كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ ثم جعل نسله من تلالة من ماء مهين ثم تواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء رَبِّهِمْ كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون